أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا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 ك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من زرية آدم من زرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن زرية إبراهيم وإسراو. لَوَمِنْ مَّنْ هَدَيْنَا وَجَدتَ بَيْنَنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وبكيا